الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفر ونعود بالله من شرور مفسنا ومن سيئات عمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضمنها رسولا فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وابتقوا الله منه فساءلوا نبيه به والنرحان إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأبد الأمامة ونصح الأمة فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيان ربيت بالله ربا وبالإسلام دينا رجل محمد النبي ورسوله اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيل قال موسى لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يركها من يشاء من عباده ولا قدرت للمتقين قالوا قالوا بلغنا من قبل ان تأتينا ومن بعدنا جئتنا قال اسار ربكم ما يريد بك عباكم في الارض فانظر كيف تصامنون وقال عز من وأورثنا القوم الذين كانوا يستبعثون مشارق الأرض ونواردها ونواردها التي بارتها فيها وتمّت كلمة ربك الحسنى على دمي إسرائيل بما صدروا ودمّرنا ما كانوا أثناء فرعان وقومه وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ نصدق هذه الآية الكريمة تفسيرها العملين معناها الواقع تراه الآن مجسداً موقع أربع أفغانستان استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِدَةُ لِنْهُ التَّقِيمِ لقد ظنَّ بُوسُهِ وهم يرسلون عظام الثان وظنَّ عملاؤهم من المنافقين الذين كفروا بعد من الشموعيين العظام ان شعب العظامي المسلم يمكن ان ننسلخ من عقيدته ويخرج من دينه ويلبس لداثا جديدا هو مباة الشموعية التي تبهرت في اوريبا وتحقمت في اخر دارها فضاء بالفشل وعادوا بالخسراء سنة 78 في السابع من عوض سنة 1978 كان ترافض القلاة وبدأ بتطبيق البرامج الشمعية على هذا الشعب وإنباد الشعب لم تقب الليل ويقف منافحا عن دينه ويدفع الغالي والنصيص من أجل أن يحافظ على هذه المبادئ التي تنزلت من فوق سبع اعتذاء وقد كان كما الحق ذات مرة كنت في مرة وتكلم فيها دواء فقال للسفير الجوسي إنكم قد غذلتم الفضاء وجاوزتم الجوزاء ولكن يبدو أنكم جهلاء بالتاريخ ولو كنتم تعرفون التاريخ ما غلقتم هذه الغلقة واستطنتم بهذا الشعب المسلم ألم تعلموا أن الشعب الأبغامي لم نذل رأسه مراجل ولم يحلها نطل للداخل الى بلده ومن تهد ايه غضوة لهذا الشعب الا ان تتحقن على فخرة بطولته وفعلا لقد كان الروس غافلين يحدد وحبيبه احمد جان مصعوب يقول في سنة وثماني بعد ان حقى الروس في مركز بنزير في رخى واعنابة وضعوا ذركة كاملة ووضعوا على رؤوس الجبال مراكزهم وعلى الطيال الصغيرة مراكز أخرى وتسكني المبيدين المدينة السهل البيت مركز الفرقة وجنرالها قال فجاء المجاهدين وتذكروا ما ذلكم أن نسمع إذاع خمسة آلاف رسل خمسة آلاف من برس مع المتبابات والطائرات والمدافع وما ولا كنه الدايع وعلى الموت ثم لأن حيثي بين فتكين الموت وقطة وما في الموت شك مواقف كأن تفرجون الوضع والملايين قال ومن بين المرافض الناسية تسلنا هؤلاء المفاهدين والمجني في تشكيل جبال ووضع مراكبه بين القمه التي يعلوها الروس وبين الثمال الذي يكسوها الروس وبين الفرقه اللهم بتحكم القديمه ووضع عليها طانا وهون على الرماد وهضم من اشقر قاده احمد شاه منصور وما إلى الغنية أقرب منهم ولعلم ما يستطيعون أن يحبطوا أسماعهم وتضعوا يطلقون كل ساعة قلقا كل ساعة وجمد الفرق بطامنه من حين تأتينا هذه القلق لا يتحرك من تحرك منه إلا وتأتيه الطلقة لتمثبين نور وليأخذ على نفسه عادا أن لا ينتقل أضماء مهات بين مركز وآخفة داخل الفرقة التي تحملها الأساطير البدية والزوية تطلق الطلقة وطفت على النيران من كل مكان على الجبال تريد أن تتحقرها من أين خرجت هذه الطلقة؟ ومن الذي أطلاقها؟ رجل خمدة هنا مجموعة من الحجارة بحث عنها تحت الطنيوت ويعيش بين الطنيوت ولا يأكر في الوضبة الواحدة إلا حبة من البطاطة توزع عليه ومنا بالعدد فلا حبات لكل وضبة الحبة والذين نسيهم من هذا الطعام يلبسون الأحذية يستعيرونها من الرعاة الذين وقفوا قوما حثا في أسفل الجبل حطوا مخوف القيود بهذه الماهية ثم يعودون ويقيد احدهم الرب لأصحابنا حركة الفرقة بشاملها قالوا لابد ان نقتحم الفرقة بادها. وان ندخل على الجنرال خلطه في باكر المدينة وكان ما ضد لهم والسلوط قد اتشل في بار والنهر جارم ما المهر في الميل وما ضد ان يقوم في سلوط يقول والله عندما دخلنا الفرقة نقتحن على الروس خيامهم كانت أيدينا تمس الدبابات في الليل ونتكر عليها ودخلنا وفي رحظة كالبرق الخاطر فتحنا رشاشاتنا فتحنا رشاشاتنا على الفرقة ثم انطلقنا انطلقنا راجعين الى مراكزنا يقول احمد شاه طلبت ثلاثين لاكتحام الفرقة فنظرت حيني فاذا بمئة من المجاهدين يريدون ان يدخلوا في الفرقة الانتحارية وقتلنا من قتلنا ولم يستشهد منا إلا شهيد واحد وارتفعت معنويات المجاهدين وقررنا أن نقتحم المركز الآخر للفرقة في عنابة ودخلنا عليهم وصدرنا مخزن الذخيرة في داخل الفرقة ولم يجرح منا مجاهد واحد قال عندما رأى الروس أنهم لا يستطيعون حراكم حتى في داخل خنادقهم في داخل فرقتهم بين دباباتهم وعندما رأوا أن هؤلاء المجاهدين قد اكتحموا عليهم مراكزهم في داخل خيامهم سكت في أيديهم ورأوا أن لا نجاة لهم وإذا برسالة تأتيني من الجنرال وبعد أن استشار قادته وسادته طبعا لكي يعقد معي هجلة لكي نوقف القتال عليهم فترة من الزمان وعرضوا عليه ان التقي بين في مكان وسط بين مركزي ومراكزهم فرصد قالوا صدء رهائن ومضء رهائن فرصدت قلت لا بد ان تاتوا الي في مركزي ان اردتم ان تعقدوا معي هدنه لا بد ان تاتوا الى مركزي ونحن في الاسلام لا نقتل الرسل وجاء الروس صاغرين الجنرالات الذين يخططون لمواجهة امريكا وحلف العطلة يخرون الصاغرين امام جند من جنود الاسلام امام مجموعة لم تتخرد من جامعة ولم تحمل شهادات عليا انما صمعوا على علم الله عز وجل ومن خلال اطول القتال الذي انضج نفوسهم واشرقت ارواحهم وسمت بها. كذلك نفوسهم. قال يجتمعنا. وبدأ الوئيس الوبد يتكلم. وفي الليلة الثالثة انطلق على سجيته يُمطط عما في داخل صدره من آلام ويقول يقول انت لا تعلم الآلام التي متكبدها والغصص التي متجرأها ان هذا الأحمق قد القى قد القى في هذه المحرقه القاتله ومحن الان مقيدون في داخل أفاليستان ونحاول أن نفت أرجلنا من هذه العديل قال. قال فهمنت أن أسجل ما يكون لهذا الرسيل ولكن علو نفسي أبت علي أن أسجل عليه لأني اعتبرتها من الخصة أن أخون مجلسني من المجالس والمجالس بالأمانة قال وعقدنا الهدنة لستة اشهر لستة اشهر على ان نوقف القتال في داخل بنشير فاستفتيت العملاء العلماء فافتوني ان هذا يعتبر نصرا عظيما ان روسيا بنفسها تأتي لتعقد مع جبهتك صلحا فقال ثم ارسلت رسالة الى الاستاذ رباني في بشاور استفقيه في الامر واجازني الاستاذ رباني وعقدت معهم الهدنة على ان نوقف القتال في داخل بنشير فقط قلت لهم اما جبهاتنا في خارج بنشير فلا تجري عليها المعاهدة سلام الممر الوحيد الذي يصل بين روسيا وكابل بينه وبين بنشير جبل واحد فكان المجاهدون ينزلون الى سالاند اثناء الهدنة ويضربون الروس ثم يعودون الى بنشير فلا تضربهم طائرات ولا دبابات لان الهدن تجارية في بنشير لهم ان يضربون قارج بنشير قال ووجد الروس اما عند هذه قد خسروا ومات عن ضربوه وجاء تير مينكو جاء مينكو وجاءت هيئة جديدة لتعيد المعاهدة أين تلغيها جاءت الهيئة الجديدة والتي تريد أن تلغي المعاهدة القديمة وألقوا بالذين عقدوا مع الهدلة كلهم في غلاهب السجون قالوا انتم عملاء تعاملتم مع هذا وفرض عليكم هذا هذه المعاهدة وارسل لي بنودا جديدة وشروطا قاسية قالوا انك قد خدعت الهيئة القديمة هذي شروطنا لا بد ان نعرف اماكن السلاح وعدده وغير ذلك ونريد ان نلتقي بك من اجل المعاهدة الجديدة قلت لهم لا استطيع ان اراكم قبل اسبوعين والقيت اوامري لاهن بنشير ان يجمعوا زروعهم في خلال اسبوعين لاني صممت على القتال وبعدها توجهت اليهم مرتدياً الزي العسكري وحاملاً الكلاكوف الذي غننته منهم ثم دخلت عليهم وكنت من قبل القاوم بمنابس مدنية وكتبت شروطاً قاسية لا يمكن ان يوقع عليها اريد ان تنسحبوا وأريد أن تعملوا كذا وتعملوا كذا ثم شطبت على, على شروطهم التي أرسلوها لي وناولتهم وناولت الورقتين فعندما رأوا الورقتين بدأوا ينفخونك الأفعى التي ابتلعت شيئا كبيرا قالوا أتسمح لنا أن نخرج خارج الغرفة نفكر وخرجوا ووجيههم محمرة لا يعلمون ماذا يقولون وبدأوا يدخنون نفاعفهم وبعدها رجعوا اليه قالوا هذه شروط قاسية لا نحتمنها قلت هذه هي الشروط اما ان توقعوا وانا ان نبدأ القتال قال ووقعوا بعد ان ادركنا الهذيع الاخير من الليل وعادوا وفي اليوم التالي وإذا بي أتلقى رسالة منهم يقولون لقد وقعنا تحت رهبة الكلكوف وهذه الشروط نحن لا نستطيع أن ننفذه وعاد إلي رئيسهم بسيارته وجلست وإياه ومكث ساعات يرجوني أن وقبل قبل أن ينفضوا في الليل عندما رأوا الورقتين مسك أحدهم الورقة التي سطبت عليها ومسك سروطي ولشدة غلظه رمى الورقة عليه ولكن بسوء آدب فمسكتها وجمعتها ثم دربت بها وجهه وقلت يجب أن يخرج هذا من المجلس فبدأ الجنرالات يعتذرون إنه تفرع ونحن نعتذر عنه قال لا يمكن أن يبقى بالمجلس يا الله. جندي صغير من جنود محمد صلى الله عليه وسلم يفرض على الجنرالات الروس ان يخرجوا من بينهم رجلا مساعدا لانه لم يلكر ورقة بأدب وعصر ورفض ان تستمر المساعدات الا بعد ان يطرد هذا الجنرال او هذا القائد خارج المجلس وطرد هذا القائد خارج المجلس وبدأ يرجوني في اليوم الثاني رئيسهم ان احذف له بعض البيوت وبعد مقاش طويل حذفت له حذفت له جزعا قليلا حتى يعودوا وقد اخذوا شيئا من الاشياء ما كنت انا اظن ان روسيا او هل هيئة يمكن ان توافق على هذه الشروط ورأت روسيا انها قد اهينت قائد في جبهة من الجبهات يفرد علينا ما يريد ويمي علينا ما نشاء ونوقع وهو يحمل سلاحه فارسل الي جنرال روسي قال لي نحن سنعلمك كيف الحرم فارسلت اليه إِنَّ مَعِي رَبِّي وَأَنَا الَّذِي سَأُؤَلْمُكَ كَيْفَ الْحَرْبِ وبدأت روسيا تستعد لمعركة كاسعة تنصح فيها من المجود أربعة مجاهد وتحول كل واحد منهم إلى غول رهيب وشبه رعيد لطاردهم في حلمة العالم وفي يقذتهم ومنامهم وكان لابد ان يأتي ووكيل وزارة الدفاع الروسي بنفسه ليشرف على الخطة التي ينسح بها هؤلاء وجاء زخاروف ومعه مارشال وجنرالان لكي يخطط الخطة التي تضرب بها هذه الجبهة جبهة في وادي وادي لم تعد الطرقه حتى الان نصفه لا تدخله السيارات قسم من اهله لم يروا السيارات حتى الان لم يروا السيارات الا بعد هجرتهم يوم ان امرهم بكلمة واحدة ان يهاجروا حتى لا يمسهم اذى الدبابات والاساطيل الجوية يوم ان هاجروا بنصيحة قائدهم وقبلها بعضهم لن يروا السيارات حتى الان حتى ذلك الوقت وبدأت تعج وكان لابد ان تكون الضربة ساحقة والهجمة باحقة وكان له عيون في داخل الدولة له عيون من الروس أنفسهم وله عيون من القاد أنفسهم وعليه عيون كذلك من الجيش أنفسهم وجاءت التقارير إن الروس قد قرروا قتلك وقرروا أن يضربوك ضربة ساحقة قال واجتمعت بمجلس الشورى ماذا نصنع إذاء هذا الشعب الذي يعاني بجانبنا ما يعاني بسبب اصرارنا على استمرار المعركه لا بد ان يخرج حتى يسلم بدمه واطوال ونصحتهم نصيحه ان يغادر وللاول مرة في التاريخ الحديث شعب بكامله عداده 150 الفا يهجرون مساكنهم وبساتينهم واراضيهم وكل شيء لمجرد نصيحة نصيحة بكلمة واحد من قائدهم كل وادي وكان, ال... وكان الوقت شتاء والثلوج تكسل منطقة بكاملها واين يذهبون وكيف يمكن ان يخترقوا هذه الثلوج وبدأوا يرحلون ماذا يحملون من اطعمه ماذا يمكن ان ينقلوا من امتعه وهذه الثلوج التي لا تدع سائرا الا عرقلت ولا حيوانا الا ازلقت رجلين وشعب بنشير معروف عنه انه من, من اكثر شعب افغانستان ثقافة وقسم منهم من التجار الاغنياء تركوا المتاع والفراش وهاجروا وعندما علموا علم اهل السيارات من نظار ومن هرات ومن بن خمري ومن بغلان اقبلوا ينقلون هذا الشعب اكراما لهذا القائد الذي يقوده ولم يأخذوا منه شيئا واحدا شيئا ولا ثمنا ولا اجرة وافردت بعض الغرف في داخل كابل من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين الجدد الذين خرجوا بدينهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وجمعه مجيب وكان رئيسا للمخابرات آن وقال إن سبب بلائكم ودماركم هو هذا الرجل ذو الرأس القاسي الصلب الذي حاولنا النعقد معه صلحا وابى الا ان يفرض شروطه فوقف رجل عجوز قد بلغ من العمر عتيا قال هل الطيارات التي تضربنا له ام فقال فحاول نجيب ان يرد قال له انتم الذين تضربوننا وهو الذي يحمينا باذن الله وهو امرنا بالهجرة فاذا امرنا بالعودة عدنا وبدأت روسيا تعد للمعركة معركة 1984 التي يسميها الروس الهجوم التاسع شاستو سي اذ ان بنشير قد تعرضت لعشر هجومات كاحث كاسحة ماحقة كان هذا الهجوم التاسع وجاء التقرير ان روسيا قد قررت الاغتيال وكر وكر وقررت ضرب الجبهة ضربة لا, لا تقوم بعدها قال ومسكت اربع محاولات بيدي الاغتيال فتشوا سجلاتي اثناء ان كنت طالبا وتعرفوا على جار من جيراننا كان يدرس معي وقالوا أنت بإمكانك أن تقوم بهذه المهمة وتحقن دماء شعب بنشير بكامله فإذا قتل هذا وقفت الحرب وحقنت الدماء وحافظنا الأرواح كمران وكان من أصدقائه قال إن قال له إن الروس والشيوعين قد كلفوني بقتلك ورجع وأمسكوا به وألقوه في غياه بالسجون لأنهم عرفوا أنه قد خدعاهم وذات يوم يمر الدكتور بهاء على كمرانا وهو في أعماق السجن قال له ما الذي جاء بك قال لقد ألقوني في السجن لأنهم اتهموني أني لم أنفذ مخططهم في اغتيال أحمد شاع قال وأخذني بها بيدي ودعاني الى منزله وما زال يفتل لي بين الحبل والغارب ويقنعني ان هذه الشخصية دمار ان هذه الشخصية دم شخصية دمار على اهل بنشير ودمار علينا ودمار على المنطقة ولا بد من اراحة الناس منه قال حتى اقتنع قال وعندنا ثم إذا وضعته في طعام له يموت بعد أربع ساعات وتكون قد رجعت إلى كابل وهذا مسدس فلقته كبير وحجمه صغير لا يسمع له صوت ولا ركز بإمكانك أن تقتله به وتخرج من القاعدة دون أن يسمع أحد إطلاق الرصاف قال واقتنع وحملت السنة والمسدسة وعدت الى بيتي ولكن عقدة الشعور بالذنب من الداخل تؤنبني وتوخذني وما استطعت ان اخفي هذا السر عن زوجتي وفاتحتها بما يجول في صدري وبما اقتنعت به واذا بها تنتفض غاضبة تقول له اتقتل هذا الاسد البطل الذي حمل الله به اعراض الناس ودماءهم والله لن تقدل على هذا ولن اطمئن لك حتى اخذ السن والمسدث واخذتها وعلقتها في داخل القزانة واغلقت عليها ووضعت المفتاح في جيبها وفي اليوم التالي ذهب ذهب الى احمد شاء وفتح حقيبته التي فيها بعض الحلويات وناول أحمد شاه وتناو منها وإذا بكمران يضحك قال ما بالك قال لو فعلنا لجازت الخطة ونجحت قال ما الأمر قال حملت سنة ومسدسة ولكن زوجتي هي التي أقنعتني ألا أنفذ الخطة ولكن الآن ماذا يمكنني أن أقول للدكتور بها ولنجيب الذين ينتظرونني في كابل قال تعالى معي واخذ معي صورة وأرهم صورة هذه الصورة الجديدة أني قد وصلت إلى أعماق قلبه ودفنت المثدث والسنة في مكان كذا وسأنفذه في يوم كذا وأخرج الصورة لبهاء وفرح بهاء أنه خلال أسبوع سيرتاح من عدو كبير في المنطقة وسيرتاح من شر مستطير طالما أقدم باجعهم وأرق أجفانهم وفي الليلة البوعودة التي يكون غدها السفر اجتمع كامل ونجيب وبهاء مع هذا الرجل على حفل ساهر وودعوه في داخل بيت باهاء وداعا حارا لانهم يعلمون انه في اليوم التالي سيدي بحياه هذا الرجل البطل قال لهم وهو يودعهم لا بد لنا ان ناخذ له بعض الهدايا في سيارة ك الاحذيه والجاكيتات وما الى ذلك قالوا لك ما تريد اعطوه الاحذيه والجاكيتات وحملها في داخل سيارتي في اليوم التالي وذهب وسلمها لأحمد شاه وقال لن أستطيع أن, أن أرجع بعد اليوم إلى كابل وبدأت الأيام تقترب من هجوم 1984 وجاءت الخطة من المخابرات من عيونه التي في داخل المخابرات الروسية نفسها على أن روسيا قررت في الأيام الثلاثة الأولى أن تضرب بنشير في كل يوم ستمائة غارة وان تدخل واحدا وخمسين الف جنديا عشرة الاف من الكوماندوز الذين تلقيهم الطائرات فوق رؤوس الجبال وثمانية عشر الف فرقتان في الدبابات ويرافقون الدبابات كذلك وسيمصرون العلغامة في رؤوس الجبال وفي مداخل الطرق حتى لا يسمح لأي مجاهد أن ينجو بحياته حيا قال واجتمعنا وكان لابد لنا أن نواجه هذا الهجوم أن نواجهه بمجموعنا وقد يقتل معظمنا ويباد أم ابقاء بعضي سرايا صغيرة تضرب ضربات موجعة لهذا الجيش الزاعف ونحن ننجو بمعظم المجاهدين من خارج بنشير قال واستقر رأينا ومعظمنا من داخل بنشير ونبقي بعض الفئات الصغيرة التي قد عاهدت أن تموت لأنه موت في النظر البشري لا محالة قادم وكيف يخرج اربعة من بنشير انا لهم الطعام كيف يوزعون من الذي يستقبلهم كيف يمكن ان يخرجوا من بين كتائب الروس كيف يمكن ان يحملوا اسلحتهم انا لهم ان يخترقوا هذه الثلوج وقد احيطت بنشير من جهاتها الأربع بالأعداء من كل مكان وليس لنا إلا مخرج واحد هو طريق خواك الذي يوصل إلى أندراب ووقفت في أحد المساجد وجمعت الناس لأعمي على الناس وعلى الروس وقلت لهم لقد قررنا مقاتلة الروس في داخل بنشير وسنضربهم في أندراب وفي گلبهار وفي سالنگ وفي كهستان وفي مزار شريف حتى اجعل غطاء تحت هذه الضجه الاعلاميه لكي ينسحب تحته المجاهدون وانسحب هؤلاء في الثلوج في افي شهر, شهر اواخر مارس 1984 وقررنا نسف اكبر جسرين يوصلان الى كابل ويحدث عن شجاعة هؤلاء الشباب اسد دن الاسد اللي زبر موت فريس الموت منه قال لقد ذهب الشباب الذين نسف الجسور وقاسوها والدبابات الروسيه تمر فوق الجسر والحرس عليه من الجانبين قاسوها وقدروا العبوه الناشفه ووضعوها ولم تطمئن نفوسهم لابد ان يرتقي احدهم فوق الجسر حتى يرى ها الوضعه جيدا ام لا وفي اثناء هذه المح هذه الفتره المتعذمه الخانقه العصيبه يمزح أحدهم مع الاخر وقد تسلق فوق الجسر فوق سلم حملوه ووضعوه على الجسر فمزح معه واخر خذل وعقد السلم وثلت اعاقه فوق الجسر وبدا اعاه يصاخو يطيح اتق لنا فيما تمزح والدبابات الروسيه زاهده عايده والحرس على الطرفين من كل جانب ونسف الجسران وخرج هؤلاء ولم نترك بابا من الأبواب ولا ساحة من الساحات إلا وملأناها من الألغام والشراك الخداعية خاصة من الأبواب التي كنا نظن أنها ستترك ولا ووضعنا تحت بعض الألغام الفرية ألغاما ضد الدبابات حتى لا تبقى قطعة على قطعة للروسي اذا انفجرت به ولا زالت يد الروسي التي اقتحمت بيت احمد شاه في جندلك لا زال كفه مع قطعة الاخمص الكلكوف لا زالت حتى الان في داخل البيت ودخل الروس بخيلهم ورجلهم واصاطينهم البرية والجوية يظنون انهم سينهون هؤلاء من الوجود وعندما دخلوا, وعندما دخلوا وزخروف او وكيل وزارة الدفاع الروسية الذي يخطط ضد امريكا وضد حفر اطلسي جاء ليخطط للمعركة نفسها والجنرالان والمارشال في غرفة العمليات ينتظرون نتائج الاولى لدخول الجيش لدخول الجيش الروسي الذي يكلل 28 الفا و 23 الف من الشيوعيين الاضوان فكان عداد الداخلين 51 الف ووصلت النتائج الاوليه ولهول الصدمه وهو يقرأ الاخبار ان المتفجرات قد مزقت كثيرا من اجساد الروس وتمرت كثيرا من دباباتهم لم يشعر فقط القلم من يده قالوا ما الخبر قال لقد هزنا لقد خدعنا المجاهدون لقد دخلنا بنشير فلم نجد الا الالغام وفي تلك الليلة كانت همالك حفلة للسفراء في كاب وللدبلوماسيين وإذا بأحد الدبلوماسيين ينكت على السفير الروسي يقول له ماذا أمحوك المجاهدين في بنشير فلم يستطع له جواب وخرج المسفير الروسي من الحفل غاضبا وتركها غير مأسوف على فراقي أقول أيها الإخوة ودخل الروس حدثني بعضهم شاب صغير اسمه الكومندا المسلم من قرية احمد شام سعود يحدثني قال ما كنت اعلم اين اذهب اذ ان كنت في المجموعات التي تركت في بنشير لكي تستقبل الددابات بروحها عشرون يوئنا نوعى في الجبال الطائرات تضربنا الكلمدز يلاحقنا ليس عندنا طعام ليس عندنا معوى أين مذهب أين مروح أين نجد ملجعا دخلت الدبابات وبعض الكمائن لها في هذا الجو الرهيب الرعيم وعبد الغني رئيس مضموعة من المضموعات ودخل الروس عليه في دراهم الظارة وتركهم يدخلون حتى دخلوا كلهم في داخل طوق المجاهدين الذين يعدون على العصابة وعندما دخلوا اقتحن عليهم برشاشات المفتوحة وقتل وجرح خلال فترة بسيطة ثلاثمائة وثمانين روسيا وغنيما ثلاثين كلكوفا وخمسين من الكش الكوف ولشدة اخرج الورقة من جيبه واخذ واخذ ارقاما الكلفكوفات التي من الله بها عليهم غنيما واستشهدوا أثناء المعركة ثم جاء قائد آخر واستشد أثناء المعركة ولم يستجهد في المعركة إلا هذان الرسل يحتفي لنا ذات في بنشير وليس فيها إلا هذه المجموعات وخافوا وقالوا نخشى عن يجمع علينا المجاهدون قالوا لقد رحلوا من بنشير نهائيا وليس بينهم وبين المجاهدين إلا النهر هم في رحمن خيل والمجاهدون بعددهم البسيط ستون في داخل قرية اسمها وعلى وتركوهم يقيم احتفال يقيمون احتفالهم وبدأت الخمر تلعب رؤوسهم وإذا بالإنس الجني أو بالجن الإنسي يقتحم عليهم فاتح عن رشاشاته من قتلوا ولهون المصيبة ولشدة الفزع وإذا بجنرال من الروسي القينافسه في الماء فواغرق خمسة أشهر ونصف وهؤلاء الصابرون يعيشون هذا العيش تخرج الطائرات يوميا من روسيا من بقرام من كلجي من كابل وتتوجه الى بنشير ويستمر الضرب من الصباح الى المزاء حتى ان اهل بروا وكبيثة عندما كانت تمر على المطائرات الروس القادمة من روسيا يبقون حزنا وجلعا على اخوانهم في بنشير الذين تتزاقطوا هذه القذائف فوق رؤوسهم وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بم اسرائيل بما صبروا وعورثنا القيم الذين كانوا يستضعفون مشارك العرض ومغاربها التي باركنا فيها وبمجرد ان عمر غربة شوف بانسحب الروس كان اول من انسحبوا ابن بنشير لأنهم يخافون على أرواحهم قلت لي ساريوال قائد بنشير من قبل أحمد شاه قلت له لماذا خرجت روسيا بدون قتال من بنشير قد خرجت دون قتال لقد اقتحن الفركة اقتحن الفركة وغاملنا منها مركز الفرقة في الأسر الأخيرة وغاملنا منها ألف ومائتين قطعة كنس كوف لك وكلكوف ألف ومائتين وسبعين هاوى وثلاثين ولم ننشر هذا لعما كنا إن الناس لا يصدقوننا وهو رجل فاضل نظن مصالحا ولا نظن انه يبالغ ومشهود له بالوراء والتقوى وبالاخلاص كما يحسبونه ولا يزكون على الله احدا قال اكتحنى مركز الفرقة وغملنا منهما وهذه الغنائم واكتحنى تنبره وبعد ذلك وجد الروس انهم لا مناص لهم الا ان يهربوا وان الشيوعيون فما انفحب الروس من نكان إلا ودخل الشيوعيون النحليون مكانهم إلا من بنشير فلم يدروا الشيوعيون الأفغان أن يدخلوا بنشير ليحلوا محل الروس لأنهم رأوا بأم عينهم كم دفعوا من الضحايا وكم تكبدوا من خسائر وكم جروا بيولهم من هزائم وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارك الأرض ومغاربها التي باركنا فيها والآن وبهذا الصبر وبهذا الصدق كما نحسب وبهذا الاستمرار عشر سنوات في المعركة تدخل الشمال من أوله إلى آخره ومن كابل إلى جيحون إذا أطلقت كلمة الأمير لا تنصرف إلا إلى أحمد شامسعود والله كنا نمر على القرى فلا نسأل عن أحمد جاء نقول هل مر الأمير فيقولون نعم الأمير مر دون أن يذكر اسم أحمد جاء الوادي طوله مئة كيلو متر. الشمال بجبهاته العريضة كلها من الجمعية لهذا الشاب لأنها وجدت انه لابد من احترامه اقتناعا منها انها لا يمكنها ان تفعل كما فعل وان تحدث في عالم العرب باذل الله وفضله ما اعدد ولذلك لا ينفسه احد في الميدان من كابل حتى مهرجعون اقتناعا ورغبة وهيبة لا يدخل مجلس إلا ويقوم الجميع ومع هذا كله تجد التوابع الجميع فكنت أنا الذي لا أسألي والله جنديا من جنود قاد كنت إذا دخلت المجلس قام لي يقوم الناس له جميعا لكن إذا دخلت أنا لأنه يعتبرني عالما كان يقوم لي ما عني كنت جاي أجلس معه فأخرج على الباب لأبسك أو عنخط أو غير ذلك وأرجع إلى المجلس فيقف حتى أجلس ثم يجلس بعدي شباب يقولني وأنا أحدثه عن المساعدات الغربية التي نسمعها تنهال عليه وعن الأسلحة الأمريكية التي تنصد عليه قال ماذا يقولون قلت يقولون إن فرنسا تمدك قال والله إن هذه الدجة الإعلامية التي تسمعها والله ما وصلني من الفرنسيين إلا 250 ألف ربية باكستانية وكانوا قد أخذوا مني جاءوا إلى صحفيون إلى الوادي وأخذوا مني رسالة لوجوال الشعب الفرنسي ليجمعوا عليها تبرعات وجمعوا تبرعات وأكلوها ولم يرسلوا لي إلا 250 ألف ربية خلال العشر سنوات هذه الضجة الإعلامية التي تسمعها قلت له الأصلحة الأمريكية التي تنهال علي قال خذ مثالا كم رأيت من استيدر في الجبهات التي تحاذي الحدود قلت له الكثير قال والله لم يصل إلى جبهاتي حتى الآن سوى السبعة من صواريخ استنقر من الحكومة الباكستانية سبعة فعجبت وما كنت أصدق قال لي وأنا عرى ذلك بأمي عيني أراهم وقد خرج الوادي عن بكرة أبيه عشرات الأولوف يستقبلون الأستاذ رباني وأنا معه ولا يتقدم علينا أحمد شاه يقدم رباني ثم يقدمني وهو وراعنا وسبعة آلاف من المسلعين بذنهم العسكري بالتحية العسكرية ينتظرون حتى يحييهم قائد الجمعية وكذلك الشعب من الطرف الثاني حتى عندما دخلنا فرخار لا أظن صف الشعب الذي ينتظرنا اقل من كيلو متر واحد وكلهم او كثير منهم مرددون جهادنا اسلامي رهبر ما رباني جهادنا اسلامي وقائدنا رباني فاشار الي عبدالله انس قالني انهم يستقبلون رباني هذا الاستقبال لانه عالم فأما لقرد فيس ولأمريكا أن تنتزع هذه الصبحة الدينية وهذه الفطرة التي فتن الله على الشعب الأفغاني من أعناقه يريدون أن يحلوا قضية أفغانستان على أوراق في الجنه مجانين هؤلاء قلت لهم له إنهم مجانين فعلا لا يلكن من الشعب الأفغاني أن تحل قضيته في المحافلة الدولية لا يمكن أن تحل قضيته إلا حلا دينيا يرتضيه ومن يرتضي بعد هؤلاء القادة الذين رآهم بين فك الموت عشر سنوات متواصلة بديلا أبدا والكلام طويل وإن كنت أنسى فلا أنسى ذلك الرجل ايريانبور المتوابع الذي فتح كسم مركزا من المراكز ويظنه الظالم انه قادم من الخدم يجلس في طرف المجلس ومكث معه شهرا كاملا امشي وانا تمنى ان يتكلم عماني اقول لله ايريانبور تكلم فورد علي بادب ما كان لي ان اتكلم امام عالم مثل عبدالله عزام هؤلاء القابة الذين يسمعون التاريخ من الجديد ويعيدون دين الله في حياة الناس جديرون ان نقف بجانبهم والامر قريب والنصر باذن الله بدت بشائره ولعله لا تنضي سمى على الاكثر باذن الله كما اظن ومن خلال ما رأيت من خلال ما رأيت التساقط المدن الواحدة والأخرى ما أظن كابل, كابل ستستمر أكثر من سنة على أكثر حد والله أعلم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويأمر فوز المستغفرين أستغفر الله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قلت لأحد قادة الشمال اسمه سيد جمال آغا وليد حول طالقان قلت له ما أعظم معجزة رأيتها في الجهاد قال اعظم معجزة رأيتها فتح طالقان بشهيد واحد فتح مدينة طالقان بشهيد واحد ثم عقد قائلا اني اعتبر ان الفاتح الحقيقي لطالقان هو ابو ابراهيم العراقي لقد بقي ابو ابراهيم عدة اشهر وهو يطبع الرسائل والمنصقات وأوزعها على الجيش وكان طابعه واسمه بسام وهو الآن عندنا في المكتب ينضي اسم بسام فكان الجيش يسألون هل ظهرت منظمة الجديدة اسمها بسام فأقول لهم هذا هو الطابع الذي يطبع هذه وكان الضباط يأتون الوزدة والآخر حتى الوفود النسائية التي تشتغل مع الشيوعيين كانت تأتي في أعناق اللوالي لتبايع هذا الرجل على أننا نريد أن نخلص من الشيوعيين ونريد أن نسلمكم المبينة ولذلك لم يأتي اليوم الموعود حتى تحرك القادة كلهم كل من الأحزاب جميعا وهذا يثبت أن الأحزاب يمكن أن تعمل متعاونة منسقة في بابينها في أي وقت واجتمعت حول طالقان وارسل ميرزا سيد ميرزا لاخيه سيد جمال انني حول طالقان واريد الاسلحة قال وجهست الاسلحة وبعد ان جهست اتصلت به بالله سلكي قلت له لقد جهست الاسلحة لارسلها اليك اي في موقع انت قال اتكلم معك من داخل المدينة وقد فتحناها فالحمد لله مدن الشمال تسقط تباعا ومدن الجنوب تسقط تباعا والنصر قريب وآت بإذن الله واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم تعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم مركز للمؤمنين في الأرض اللهم مركز للمؤمنين في الأرض اللهم مركز للمؤمنين, للمؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفردوس العلا اللهم أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حيناء سعداء وأمثنا شهداء وحشرنا في زمرة مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وصادات بين وهدهم سبول السلام اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي سلبين وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم بولة القرآن وجعلنا من جنود القرآن عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربان